Book two Yhdeksänkymmentäviisi kaksi Huruful Mistä lähtien هن اي تي منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ نايمسين منوشتن لاحتين؟ منذ زواجها؟ منذ زواجها؟ كلا، هن اي انا تيت تيت تيت سيتا كن هن مني نايمسين نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. هن من نايمسين هن منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. Siitä lähtien, kun he tuntevat toisensa, he ovat onnellisia. منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. Siitä lähtien, kun heillä on lapsia, he käyvät harvoin ulkona. منذ أن أصبح لهما أطفال صارا نادرا ما يخرجان. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون ميلوين هان بوهو بوهليمسا متى تتصل هي بالتلفون؟ متى تتصل هي بالتليفون ماتكان آيكاناكو هل أثناء السير هل أثناء السير كلا، أطع أياissan. نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. هنبه بهلمسة، أطع هي تتكلم بالtelephone أثناء هي تقود السيارة. هي تتكلم بالtelephone. أثناء ما هي تقود السيارة. هان كاتسو تلفزيوتا، سيلتّايسار. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. هان كونتيله مزيكيا، تهدرسان تهتبيان. هي تسمع الموسيقى. أثناء ما هي تعمل واجباتها. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. <تصفيق> لا أرى شيئا عندما أكون بلا نظارة. لا أرى شيئا عندما أكون بلا نظارة. <تصفيق> jos musiikki on niin لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية en haista ميتان. jos minulla on nuha لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام لا أشم شيئا Aindame jakun andi zukam. Otamme taksin, jos sata. Senechod se jarata užra, inhi ja amtarat. Senechud se jarat ušra, inhi amtarat. Matkustamme maailman ympäri, jos voitamme lotossa. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليا نصيب. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليا نصيب. Aloita me syömään, ellei hän tule pian. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.